Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salatati hayya 'alal falah Qad qamatis salatu qad qamatis salatu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى أعتدلوا استوى أعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد.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 سبحان الله من الخمد ربنا ولك الحمد الله أكبر. الله أكبر الله أكبر Oh Allahu Akbar Akbar Subhana Allahu rabbana wa lakal hamd أكبر. الله اكبر الله الله Jammerlach en jullie gaan erbij. Ik ben Assalamu alaikum wa rahmatullah. het alaikum wa rahmatullah. Nederlands. In het Nederlands. In het Nederlands. In